وبذل ومجاهدة وصيام وقيام وجهاد ودعوة بعد 22 سنة الدفع فيها ثمن كل ما يملك كل واحد من الصحابة في حياته دلوقتي يا رب بتقول لك قد يعني يا رب كل اللي احنا خدمه قبل ده انك تبت علينا يا رب الذين اتبعوه اللي بقالهم 22 سنة صامدين وراه يا شباب اثبتوا يا شباب يا شباب يعني التوبه تمنا كده هتفتكر بذهني الصحابه دفعوا ايه في ال22 سنه دول من اول الهجره من اول سميه سبه واحده اسلمت سبه واحده دخلت في الاسلام لما كانوا بيعذبوها بيقتلوها من العذاب ويلبسوها دروع الحديد ويسهروا جسمها بس القضيه مش انها كانت بتتحذب ده انها بيتحذب قدامها عمار وكوزا بيتعذب قدامها ياسر وهي بتتحذب وسبع صرخهم يستسلم الرجاله ما يقدروش يستحملوا اكتر من كده ويعلنوا الكلمه للمشركين عايزينها وتفضل المرأه صامده لل يق ابو جهل عايزها زي ما جوزها وابنها خلاص تنازله باللسان تتنازل هي باللسان هي كمان صب محمد ما تقدرش تعمل اكتر من انها تملى بقها باللعاب بتاعها وتقوم باسقه في وش ابو اول ما يتف بوش ابو جهل قدام الناس كلها يمسك الحربة ويطعنها فيقتلها فيربيها قتيله اول شهيده في الاسلام اول دم سال في الاسلام كان دم امراه يا نساء يا نساء أمة محمد الرجاله ما قدروش يعملوا اللي المراه عملته ما قدروش يثبتوا الثبات اللي المراه ثبتته ما قدروش يضحوا يا نساء يا نساء أمة محمد يا بطلات يا اللي تاريخ الامه على كتفكم يا ركن ركين من أركان قيام الاسلام في العالم كله يا اللي نشرتوا الدعوه يا اللي العلم يا اللي نشرتوا الدين يا اللي مع الرجاله في المعارك والغزوات انتوا فين على فين يا بنات ام محمد على فين يا شبات ام محمد على فين يا نساء وامات ام محمد ادي آه ام اهي شوفوا حصل لها ايه وعملت ايه لا تاب الله عشان في الاخر يتقال قد تاب كل ده تمن التوبه لما تفتكر خباب اللي كان بيتاجر في كان عنده ام انار عبد في السلاح والسلاسل والدروع منظر القاع اللي كان المكان اللي كان فيه اثر رهيب وبعد كده خباب بيحصل له ايه خباب يتقال له ها خباب لما يسلم ام امرقه بتجيب السيف تولعه لغايه ما يحمر تحطه على راسه يطلع دخان اول ما يقف يصلي يقع مغشي عليه من الصلاه بعد كده يلبسوا ادروع الحديد لما يفوق بعد كده حفروا له حفره ولعوها نار نمموه على ظهره فيها بيقول والله لقد اوقدوا نارا فما اطفاها إلا وذق ظاري ما طفهاش غير دهن ظهره لما نزل عليه بعد عشرين سنة لما عمر شاف منظر ظهر الرهيب عمر اغشى عليه دفع ثمن التوبه ايه غسلت ابوك يلا يا اصحابا فدي رسول الله نروح نحارب الروم الروم طب هو ده الله الثمار بتاعه المدينة على الشجر رزقنا طول السنة اللي هناكل منه طول السنة دخلينا طول السنه يا رسول الله على على الحاجات اللي هتطلع دي يلا يا رجاله الدنيا محتاج دلوقتي ما فيش وقت للدنيا طب يا رسول الله ده 1500 كيلو معلاش ذواب بتحملنا كلنا يلا يا رجاله كل سبعه على بعير كل سبعه على بعير يا رسول الله ده 1500 كيلو رايح جاي هناخدهم كل سبعه كيلو واحد يركب كيلو ويمشي 6 كيلو يا رسول الله ازاي يا الله ابو اصلا ما كمل ال1500 كيلو ماشي على رجليه يا الله ده الحر الرحيم.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 الصحابي بيقول فانطلقتنا لا يلوى احد على احد 30000 واحد كل ما اقرا الحديث ده اتخيل ان حد بيبص ان السماء على جيش 30000 واحد بيجري في, الصرا... في... في الصحراء مفيش اتنين ماشيين جنب بعض كله بيجري هيموت على عطش مش قادر مش قادر من العطش كله بيجري بيدور المية فين هنموت ثاني يوم الرسول صلى الله عليه وسلم ادركهم بالنهار وجدهم لسه ما وصلوش للميه اول ما شاف الرسول قال يا رسول الله يا رسول الله لكنا عطشنا ضعنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم مش انتوا اللي تهلكوا مش انتوا اللي ربنا يسيبكم مش انت اللي ربنا يسيبك يا ملتزمه مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي مجتهد في الدعوه مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي قلبك مليان امام مش انت اللي ربنا يسيبك يا اللي دفعت ثمن التوبه لقد تاب الله بعد كل ده بعد الجوع بعد ما في غزوه الخبط كالورق الشجر بعد ما في غزوه ذات الرقاع رجلهم اتقطعت وربطوا رجلهم بالرقاع بعد ما في غزوه ذات العط من الجليد من التلج اتيم من الجنابه بعد ما في اضربيجان ست شهر من عمر والجيش محاصر بالجليد مش عارف يدخل بعد ما في الخندق كان الواحد لا يامن ان هو يروح يقضي حاجته من المشركين بعد ما في تبوك كان عمر بيقول لو واحد راح يقضي حاجته من المسلمين يقول ما انا راجع هيموت من العطش يا شاب اللي قعدت 48 ساعه تكلم بنت عن النت تكلمها ليه النهارده 48 ساعه على اكل ولا شرب ولا نوم جبت الطاقه دي منين جبت العصفة دي منين جبت البركان اللي جواك ده منين الصحابه كان العاطفه دي جواهم تجاه الدين انا قلت لكم ثمن الجنه وقلت لكم ثمن التوبه لسه ما قلتلكوش ثمن المغفره يا جماعه ثمن المغفره ايه ثمن المغفره ايه اايه ارهبتني ان الذين امنوا وهجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آوا ونصروا اخر الايات لهم مغفره ورزق كريم لهم مغفره قلت يا رب يا رب امنوا امانه ده وقت ما امنوا تمن دخل دار الارقم كانت ايه كانت ان زبير ابويا علقوه من السقف ويولعوا له نار تحته وهو يعذبه بيها وهو يقول والله لا اعود الا ما كنت عليه ابدا كان ان عثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص اهاليهم يلفوا عليهم حاصره ويولعوا فيها من فوق عشان يتخنقوا بالدخان من تحت كان ان مصعب الشبي المنعم المطرف امه تمنع عنه الاكل لدرجه ان جلده يقشر يجيله امراض جلديه من قطر الجوع كان تمنها ايه الذين امنوا تمن دخل دار الارقم وهاجروا تمن انه سلامه ومسلمه طالعين وسلمى ابنهم يطلع قومها انت واخد بنتنا فين انت رحت هاجر لمحمد هاجر انت بنتنا ياخدوا ياخدوا مسلمه وسلمى يطلع قومه انتوا واخدين ابننا فين سلامه ده ابننا احنا هاتوا ابننا قوموا يروحوا بالولد ومراته قومها يروح بيها وهو يطلع لوحده الاسره اتقطعت في لحظه الاسره اتمزقت في لحظه عشان ربنا طب ارجع يا ابو سلم ارجع ولم وشمل صوتك لا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 اموالي مين ده عائشه بتقول في صحيح البخاري ما شبعنا من الطمر حتى فتحات خيبر 6 هجري ده ابن عمر بيقول في البخاري ما شبعنا قط حتى فتحات خيبر ده احنا كنا جعانين مش لاقيين ناكل مش بيقولوش اللي يحتاجه الجامع البيت يحرم على الجامع اللي يحتاجه الجامع يحرم على البيت ويحرم على حياتي لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى دين ربنا احتياجه يسد وشاهدوا باموالهم وانفسهم انا من المواقف اللي بتقطع قلبي في السيره